وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فَإِنَّا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات ولرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما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 فَإِنْ تُطِعْ الله اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ أَعَذِّبْكُمْ عَذَابًا لَئِيمًا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ ولا على عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ وَعَذَابُنَا لِيمًا